فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى